الذين جعلوا القرآن عِضِينَ فاورب بك لسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين إن كفيك فينا المستهزئين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 بسم الله الرحمن الرحيم اتى امر الله فلا تستعجلوه سبحانه وتعالى عما يشركون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 نطفه فاذا هو خصيم مبين والانعام خلقها لكم فيها دفئ ومنافع ومنها تاكلون ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون